يُوحى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُم إلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوِيلُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إتيَّا طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين فقدَّاهن سبع سماوات في يومين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 في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُنزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً من ما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين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 نزل من غفور الرحيم، ومن أحسن قولا من ما عدا إلى الله وعمل صالح وعمل صالح، وقال إني من المسلمين.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 الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 ولو جعلناه قرانا اعجميا ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته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 إليه يردُّ المُسَاعَةُ وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها وما تحملُ من أمثال وما تحملُ من أمثال ولا تضعُ إلَّا بِعِلْمٍ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 رجعت إلى ربي ولا إرجعت إلى ربي إن لي عينده للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.